وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 ندربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ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 وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَغْلِبَنَّ رَوَاقِدَهُ عَلَى ظَهْرِهِ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 اسْمُهُمُ الْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفى وأصلح فأجره على الله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 لِلَّهِ لَا إِلَٰهَ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا هل الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ من سبيل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 ال وَما ي يُضل للِلههُ فَمَالَهُ مِنْسَبين اسْتَجبوا لِرَبّكُم مِنْ قبلَل عة يَوم ال لا مَ رَدَّّهُ مِنَ اللله maa lakum min maljain yewma idhi wa maa lakum min nakir fain aaradu fa maa arsalnaaka alayhim hafiwa in alayka illa albalaag wa inna iza azaqna alinsan minna rahmataan farihabihaa wa in tussib hum sayyatum bima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 وَإِنَّكَ تهند إَا صِاطٍِ مستُسْتَقِيم صِاطِ اللههِ الذي لَهُ مَا فيِي السَّنَواتِ وَماَا فيِأَررض عَ ألا إِ اللهَِّ تَصير الْ الأُمُور